إنه كان حوبا كبيرا وإن خذتم ألا تقسطوا في اليتاما فانكحوا, فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثما وثلاثا واربا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 مليئا مليئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واتسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وَبِتَلُوَيْتَ مَا حَتَّى إِذَا بَلَغْنِكَ حَفَّ إِنْ أَعْلَسْتُ مِنْهُمْ رُشْدًا فَإِنْ أَعْلَسْتُ مِنْهُمْ رُشْدًا فَدَفَعُوا إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُهَا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 نساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا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 وسيصلون سعيرا يوصيكم الله فيه أولادكم للذكر مثل حظي أنسيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهم ثلثا ما ترك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 فَإِنْ كَانَ لَهُمْ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً الله إن الله الله كان عليما حكيما ولكم يصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهم ولد فإن كان لهم ولد فلكم الرضع مما تركوا من بعد رصيّة يُصِلْ بِهَا أُوْجِينَ وَلَهُمْ الرَّبُّ مِنْ مَا تَرَكْتُمْ إلَّا مِنْ يَكُلْكُمْ وَلَدًّ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُمْ الثُّمُنُ مِنْ مَا تَرَكْتُمْ من بعد وصية توصون بها أو دين، وإي كان رجلاً يورث كلالاً أو رعوة، وله أخ أو أخت، فلكل واحد فلكل واحد منهم السودس. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية ينصى بها أو دين غير مبار وصية من الله والله عليم حليم حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتنا الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم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 فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْتِكُهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَعْفَىٰهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا وَالَّذِينَ يَأْكُلُونَهَا مِنْكُمْ فَأَذُوهُمَا فَإِنْ تَبَأَرَ وَأَصْلَحَ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّهُمْ الله كان ثوابا رحيما إنما الثوبة على الله للذين يعملون السوء بجماله ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم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 أولئك أعتدنا لهم عذابا أريما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتن إلا يَأْكُلُونَ إِلَّا أَن يَأْكُلِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُهُم بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُمْ فَعَسَى أَن شيئا شَيْئًا وَهُوَ يكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن اردتم استبدال زوج ما كان زوج واتيتم احدا من قم فلا تاخذوا منه فلا تاخذوا منه شيئا اتاخذونه بهتانا واثما بيننا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 وَأُنَّهَا تُكُمُ الَّتِي أَرْبَعَنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَ وَأُنَّهَا تُنِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ الَّتِي دَخَلْتُنَّ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 فَمَنِ اسْتَمْتَعَ بِهِ مِنْهُمْ فَآتُوهُمْ أُجُورَهُمْ مَفْرِضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا افْتَرَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ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 فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ غير مسافات ولا متخذات أخذان فإذا أحسنن فإن أتين بفاحشة فعليهم نصف ما على المحصنات فعليهم نصف ما على المحصنات من العذاب.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 اكتسبوا ولنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا مواري مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت إيمانكم فأتواهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهزا الرجال قواموا على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا وبما مِن اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهم فعهذوهن واهجروهن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 اَيُرِيدُ اَنْ يُفْلِحَ اَنْ يُوَفِّقَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا <إن> الله كان عليما خبيرا وعبد الله ولا تشرفو به شيئا وبالوالدين إحسان وبالقرباء واليتامى والمساكين والجار بالقرباء والجار بالقرباء والجار الجنوب والصاحب بالجب وبالسبيل وبالسبي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 وَأَعْزَزْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أموالهم من أموال الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر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 وجعنا بك على هؤلاء شهيدا يوم عذي يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوا بهم الأرض لو تسوا بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا إن الله لا يظلم مثقال ذرا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 ولا جن بالله عابرين سبيل حتى تعتسلوا وإلكم أرضاء أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط من الغائط أو لمستم مسا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 ويقولون سمعنا وعفينا وسمع غير مسمعين وراعنا لين بألسنتهم لين بألسنتهم وطعنا في الدين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 بل الله زك من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكبب وكفى به إثما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 الَّذِي لَا إِلَهَ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا أَم لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَا يُذْنُونَ النَّاسَ نَقِيرًا أَم يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ فَأَتَيْنَا ثَمُودَ آل إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَّنْ صَدَّ عَنْهُ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 الله كان عزيزا حكيما إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدبناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما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 إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعن ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمن منكم فعيا تنازعتم في شيء فردوه إلى الله فردوه إلى الله والرسولين كن تؤمنون بالله واليوم الآخر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 أردنا إلا إحسانا إن أردنا إلا إحسانا وتنفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقولهم في أنفسهم قولا ريغا وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم يظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم لا وجدوا الله تواب الرحيم فلأ وربك لا يؤمنون حتى يحكموا كفي ما شجر بينهم ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا من قضيت ثم لا ضيت ويسلموا تسليما ولو أن كتبنا عليهم أن قتلو أنفسكم أو يخرجوا من دياركم أو يخرجوا من فَإِنَّ كَمَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَاتَيْنَاهُمْ مِنَ الْلَّدُنَّ جُرنا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبي والصديقين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق ذلك الفضل من الله وكفاب إله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا فانفروا ثباتا وانفروا جميعا وإن منكم لمن لا يبطل فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله لا يقولن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 والنساء والذين الذين يقولون ربنا أخرجنا الذين يقولون ربنا أخرجنا منها إلى القرية الظالم أهلها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 فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ يخشون النأسك خشية الله أو خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجر قريب قل متاع الدنيا قليل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 لا وجدوا فيه اختلافا كثيرا، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعبي، ولو أدوه إلى الرسول وإلى لأول الأمر منهم لعلمه الذين يستبطونه منهم.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 فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بعثا الذين كفروا والله أشد بعثا وأشد تنكيلا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 وَمَن أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَن تَفْذُوا مَن ضَلَّ اللَّهُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن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 ومن قتل مؤمنا خطئا فتحني رقبة مؤمنة ودية مسلمة ودية سلمة الى اهله الا ان يصدقوا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 وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم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 فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا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 وكلا وعد الله بحسنا وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما ان الذين توفاهم ملائكه تظالمين انفسهم قالوا فيم كنتم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتتهاجروا فيها فأولئك مأوى لهم جهنم وسات نصير إلا المستضعفين من الرجال والنساء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 وإذا كنتم فيهم فأقمت لهم صلاة فلتقم طائفة منهم معك فلتقم طائفة منهم معك واليأخذون أسبحتهم فإذا سجدوا فليكونوا وراكم والتأتى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 ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطل أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعذ للكافرين عذابا مهينا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 فقد احتمل بختانه، فقد احتمل بختانه وإسمه بينا، ولو لا فعل الله عليك ورحمة لهن الطائفة منهم أيضًا وما يضلون إلا أن وسهم وما يضرون كمي شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيم.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 ومن يشاقق رسولا بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين, ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وسام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 فَيَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا لَّعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِن عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِيَنَّهُمْ هُمْ وَرَاءَ مُرَنَّهُمْ فَلْيُبَثِّقُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَأَمْرٍ نَّهُمْ فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقيقة مَن أَصْدَقُ مِنَ اللهِ قِيلاَ لَيْسَ بِأَمَانِيِكُمْ وَلاَ أَمَانِيِ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلاَ يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللهِ وَلِيًّا وَلاَ نَصِيرًا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 ومن أحسن دينا من أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم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 قُلِ اللَّهُ يُسْفِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْنَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِيهِ يَتَمَنَّى نِسَاءٌ فِيهِنَّ نِسَاءٌ إِلَّا تُلَاغُونَ هُنَّمَّا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ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 وإنهم رأت خافت من بع لها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهم أي يصلح بينهما فلا جناح عليهم أي يصلح بينهما صلح وصلح خير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 ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذرواها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته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 كَوْنَ آمِنٍ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوْ لِوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا هُوَ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى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 فالله يحكو بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله لكافرين على المؤمنين سبيلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسا لا يراؤون. ثَوَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبذِبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين عواملا لا تتخذوا الكافرين عواملا من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا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 وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا إِن تُبْدُو خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَلَى شُوَى إِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوٌّ قَدِيرٌ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 فَقَدْ سَأَلُوهُ مُوسَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ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 فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم وقولهم قلوبنا غلف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 وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك مما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا در رفعه الله اليهم وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِنْ مِن أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَجِيدٌ فَبِغُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ مُحِيلَة لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيرِ اللَّهِ كَثِيرٌ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُ عَنْهُ أَكْلِهِمْ أَمَالًا نَاسِبِ الْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لَكِنَّ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَيُمْمِنُونَ يُمْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إلَيْكَ بِمَا أُنْزِلَ إلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ والمقيمين الصلاة والمؤتون الذكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نور كما أوحينا إلى نوح ونبيل من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإسحاق وإسحاق وإسحاق وإسحاق وإسحاق وإسحاق وإسحاق وإسحاق وإسحاق وإسحاق وإسحاق وَأَتَيْنَا جَآءَ عُدَذُرَا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين وموددين لئلا يكون للناس على الله حجة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسول وكان الله عزيزا حكما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا صدوا عن سبيل الله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 وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِن تَكْفُرُوا فَيَكُنْ لِلَّهِ غَضَبٌ عَلَيْهِ فَإِنَّ لِلَّهِ ما فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا يَا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 له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكلاء لا يستنكف المسيح أي يكون عبدا لله أي يكون عبدا لله وللملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم فسيحشرهم اليه جميعا فان الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله وَمَنَّ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُم عَذَابًا أَلِيمًا فَيُعَذِّبُهُم عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ وأنزلنا إليكم نوراً مبيناً فأم الذين منهم بالله واعتصموا به فسيُدخلهم في رحمة منه فسيُدخلهم في رحمة منه وفضله ويهديهم إليه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 فإن كانت أثنتين فلهم الثلثان مما ترت وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء علي